حاول أ ن نستكمل مسالك العلم حاول ان نستكمل مسالك الابن حاول ان نستكمل ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة يوم ا ل س ي ت تحدثنا عن المسالكين من مسالك العلمين ا ل م ش ا ل ك ا ل أ و ل من مشالك العلم الذي تحدثنا عنه الدوران الدوران ق ل ن ا يسمى بالطرد و العكس و وجود حكم أ ن يوجد الحكم عند وجود وصف و يعدم الحكم عند انعدام هذا الوصف هذا ق ل ن ا هو الطرد و العكس الثاني الطرد فقط الطرد فقط و هو أ ن يوجد الحكم عند ا خ ت ر ا ن الحكم بوصف لكن بدون م ن ا س ب ة طيب قد ي س أ ل ن ي واحد منكم ويقول يا استاذ ا ذ ا ما الفرق بين الدوران والطرد ما الفرق بين الدوران وليش والطرد ما هو الفرق بين الاثنين بين الدوران وبين ليش وبين الطرد الفرق بينهما هو الانعكاس فالدوران منعكس ل أ ن ه يوجد اذا ل و إ وجد الوصف وجد الحكم و إ ذ ا عدم الوصف ان عدم ل الحكم بينما هنا في الطرد لا يوجد الحكم تمام يعني إ ذ ا وجد الوصف وجد الحكم إ ذ ا انعدم الوصف ما ينعدم هناك انعكاس ة هناك أ ي ض ا الدوران قد تلتحق به م ن ا س ب ة له هنا لا م ن ا س ب ة و لهذا قلنا لكم هذا ليس مناسب هذا مردود من قبل ا ل أ ك ث ر ي ن ا ل أ ك ث ر ي ن من ا ل و ص و ل ي ي ن كلهم رد وجه مسلك الطرق وقالوا أ ن الطرد لا يصلح أ ن يكون مسلكا من مسالك العلم طيب اسمعونا نركزهم <تصفيق> الان بنات ي إ ل ى مسلك جديد من مسالك العلم ايش يقال له؟ يقال له تنقيح اي يقال له تنقيح, له تنقيح المناط تنقيح ا ل م ن ا ط عرفتم ا ن م ن ا ط لا ا ل ع ل ة لا من ا ل ع ل ة تسمى افراد ك ل م ة تنقيح يعني تخليص وتهذيب المناطق يعني تخليص وتهذيب العله ة تخليص ليش؟ العل. طيب لابد ي ش ل ل ع ة ي ل ا تعرفون ان الاجتهاد ع ب ا ر ة عن ث ل ا ث ة اجتهادات تخريج مناط يعني استنباط ع ل ة وتنقيح مناط وتحقيق مناط هذه ثلاثه اشياء لابد منها في القياس استخراج ع ل ة و ت ه د ي ب ا ل ع ل ة مما ن يشوبها ثم بعد ذلك كيف يتم القياس لابد من تحقيق المناط وهو التحقق من وجود ا ل ع ل ة في الفرع هذا نسميه تحقيق ليش تحقيق المناطق إ ذ ا عندي ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء لا بد منها في القياس وهذا سيدنا الغزالي هنا أ ح س ن من أ ب ا ن ه ا بهذا الاسلوب الجميل ا ل ض ا ئ ع هو سيدنا ت م ا م ا ل إ م ا م الغزالي عليه ر ح م ة الله تعالى في كتابه المستصفاه قال مجال الاجتهاد في العلل م اما ج ل إما تحقيق المناطق او تنقيح المناطق او تخريج المناطق كم؟ يا إ م ا تخريج ا ل م ن ا ط وهذا تقدم م ع ن ى له وهو استنباط ا ل ع ل ة ا ل م ن ا س ب ة استنباط الوصف المناسب و س م ن ا تخريج المناطق يا إ م ا تنقيح المناطق وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه وهو تهذيب ا ل ع ل ة وتخليصها مما ي ش و ف ه ا مما لا يصلح ل ل ع ل ي للعلية تمام طيب الثاني التحقيق ث ث ا ل المناطق والتحقق ح و من وجود ا ل ع ل ة في الفرح ع اسمع ء الله ا ماذا يقول سيدنا غ ز ا ل ي قال اعلم أ ن ن ا نعني ب ا ل ع ل ة في شرعيات مناطق الحكم ما أ ض ا ف الشرع الحكم اليه وناطه به ونصفه ع ل ا م ة عليه والاجتهاد في ا ل ع ل ة يقول سيدنا الغزالي اما ان ل ا ي إما أ يكون في تحقيق مناط الحكم أ و في تنقيح مناط الحكم أ و في تخريج مناط الحكم و ا س ت ن ب ا ط صارت كم؟ ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء وهي تحدث عنها كل ي و ولهذا ركز م ع ي قد ي ت ف قد ق نتفق في ا ل ع ل ة ولكن نختلف في تحقيق مناطقها نختلف في تحقيق قد, يعني قد يحصل ع ن ي ي قد اختلاف حتى بين ا ل ص ح ا ب ة في تحقيق مناطق ا ح ك ا م ه ب ه ا ياتي الحديث عنه إ ن شاء الله اسمع من ع ي طيب اين ل ل أ اقول أريدها أ الآن لك هذا تنقيح ا ل م ن ا ط سمع هذا خاص بالعلله ا ي ش ذ ا خاص ا ب ل ع ل ل ا ا م ن ص و ص ة تنقيح المناط هذا خاص بالعلل لماذا يعني ي أ ت ي نص فيه عدد, عدد من ا ل أ و ص ا ف الوصف ا ل أ و ل الثاني الثالث الرابع الخاص كم عددها خمس ة أ و ص ا ف خمس ة أ و ص ا ف جاءت في نص لاخر ث م ا ه ا ل آ ن ي أ ت ي دور تنقيح المناط ق هذا ا ل آ ن إ ي ه ما او لا ا خ ت ر ا ن وصب ب ح ك م ة ا ل آ ن ي أ ت ي دور تنقيح المناط ق نخلص نحذف بالاجتهاد ما لا يصلح للعلي حذفنا هذا وحذفنا هذا إ ذ ا بقي بقي بقي ايش بقي ه ذ ف الفرق بينه وبين السبر هناك السبر في العلل ا ا ل م س ت م ط ط هذا في العلل ليش المنصوص ة <تصفيق> طيب ركز معي تابع معي ركز معي ركز معي شو اجيب لكم الحديث ها؟ حديث الأعرابي. الاعرابي النبي امر العرابي هذا بعتق له بعتق له اذن هنا الاوصاف انه هذا افطر في رمضان متعمد وافطر بالجماع وهذا الرجل اعرابي ووطئ زوجته وكان الوطن في القبول كم وصف خ م س ة أ و ص ف الشافعي قال أ و ل ك و ن ا ل و ط ن في القبول هذا لا عبره مثل الوطن في القبول الوطن في الدهون إ ذ <تصفيق> ا الغاء على الاعتبار أ ي ض ا كونوا وطئ زوجتهم من باب أ و ل ى إ ذ ا وطئ خير زوجته ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ولا ا ذ ن هذا الغاء من الاعتبار كون أ ع ر ا ب ي قال لا فرق بين ا ل أ ع ر ا ب ي وغيرهم وما وجدنا في ا ل ش ر ي ع ة أ ح ك ا م تخص الاعراب دون ن الاعراب ألغاء ل ا ع ت ا ر إ ذ ن ماذا بقي أ ن ه أ ف ط ر ب ا ل ج م ع هذا الذي بقي اذا قال هي العله, العلة جاء ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة أ ل غ و ا خصوص الوقاء عن الاعتبار قال له هذا ملغ ايضا و أ ن ا ط و ا الحكم بالعام كونوا أ ف ط ر متعمد في رمضان إ ذ ن ع ل ة وجوب الكفار ة عندهم إ ي ش ا ل إ ف ط ا ر متعمد في رمضان سواء كان بجماع أ و بغير ا ع الشافعي قال لا ع ل ة وجوب ا ل ك ف ا ر ة على المفطر إ ذ ا كان أ ف ض ل باله ب ا ل و ق ا ع كلهم إ ن م ا هؤلاء الشافعي هذ هذب ا ل ع ل ة هكذا هؤلاء ه ذ ب ا ل ع ل ة هكذا هذا هو تنقيح ا ل م ن ا ص ه ايقرا ايش منها قال ا ل م ض رحمه الله تعالى ونفعنا بهدوء الدارع ا م ن التاسع من مسالك ه تنقيح ا ل م ن ا ص フィスウスを考えている方は、このように言う方は、このように言う方は、このように言う方は、 و ي ه د ف بعضها عن الاعتبار في الابتهاد ويناف الحكم بباقيها ك م ا حذف الشافعي في الخبر الموتور غير الوقاع من أ و ص ا ف المحل كقول الواطن ا ع ر ب ي ا وقول الموضوءه ز و ج ة وقول الوطن في الكبر عن الاعتبار واناط الكفاره ة ا ل و ق ا ع ولا ينافي التمثيل ب ا ل خ ب ر ف ي م ا هن التمثيل به فيما مر ا ل ج م ا ن باختلاف ت ه ا إ ل ك ن يجب ا ي ك و ا افضل م ا ل ان يكون ه ا ل ن ظ ر ل ان ي ر و ن هناك ا ل من ل ا ي و ا ك افضل م ا ج و ن هناك ا ل ن ظ ر ل ان ي ه ا ك ف ض ل م اجل ان و ن هناك ا ل من اجل ان ي هناك ا ل من اجل ا يكون ه ن ا ف ض ل من اجل ان ي ك و ا ك ا ل من ا ج يكون ه ن ا ا ف ض ا ج ي ك و ه ا ك افضل م اجل ن و ن ه ا ف ض ل ن اجل ان ي و ن ه ن ا ل من اجل ا ي و ه ن من اجل ان يكون ا ل م ج ل ان يكون هناك ف ض ل من اجل ان يكون ه وجد... وجد منه أ خ ذ المال و ف ي ه بالهرز مثله وهو ا ل س ر ق ة ويقع خلافا ً ل ل ح ن ف ي ة وتخريجه اي المناطق مره فامر في... بيانه في مبحث م ن ا س ب ة و ط ا ر ن ت ك ا ل أ ص ل بين ا ل ث ل ا ث ة ك ع ا د ة الجدلين、جدليين. الجدليين ويعرف من اعارفها الفرق بينهما بينها ولا بينهما بين... بينها. بينها بين ا ل ث ل ا ث ي ن طيب قال تسع من مسالك العله في تنقيح تنقيح المناطق تنقيح المناطق انظر ماذا قال ب ي ع ر ف و الان قال بان يدل ماذا نص نص ن ص د ع تحت ث ل ا ث ة ا ط و ل يعني الكلام انما هو في ا ل ع ل ة ليش نص وبعدين ليش من أ ن و ا ع النص يا ج م ا ع ة النص ظاهر ظاهر باب ا و ل ا ل إ ي م ا ن ما يشمل ا ل إ ي م ا ن طيب على ا ل ت ع ل ي م لحكم بوصف ه بوصف ه معين قال فيحذف خصوصه عن الاعتبار ب ا ل ا س ت ه ا د يعني يقول خصوص هذا الوصف ليس م ع ت ب ر و إ ن م ا يناط ب ا ل أ ع م يعني ا ل آ ن أ ف ط ر ب ج م ا ع أ ل غ ى وصف الجماع واناط أ ن بلاه و أ الحكم ب ا ل أ ع م وهو ا ل إ ف ط ا ر وهذا يلغاه أ ن يقول والله ا ل آ ن بالاجتهاد يقول وجوب الكفاره زاجر وهذا ل أ ن ه انتهاك حرمه ة الشهر ولن تفرق بين ا ن ت ه ا ء ح ر م ة الشهر بجماع او بغير جمع ا ل ويناط ا ل ح ك م ب ا ل أ ع م مثل ما حصل من منه حصل قال كما حذف أ ب و ح ن ي ف ة سيدنا ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة و من هو مالك من خبر ا ل أ ع ر ا ب ي الذي وقع زوجته في نهار رمضان ح ذ ف و ماذا خصوصا وقاع عن الاعتبار قالوا أ ن ه ليس يعني عن الاعتبار يعني ملغى وصف ملغى تمام و أ ن ا أ ط و ى يعني من أ ب و ح ن ي ف ة ومن و مالك ا ل ك ف ا ر ة بمطلق الله بمطلقة ا ذ ن تنقيح المناطق اما أ ن يحذف خصوص الوصف عن الاعتبار ه ذ ا ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ا ل د ر ج ة الثانيه ة د ر ج انت ي ة أ ن عندك م عندك عندك الان مثلاً في هذا خصوص ا ل أ ص ل عن الاعتبار هذا كل ما كل عندك مناشا لك اسمعي كل, كل ما عندك من مفاهيم المخالفه ة المعتبرة غير ا م عندك ف ي م مخالفة غير المعتبره هذا كل كون الغالب طمام يعني هذا ا ل أ و ل فيها في تنقيح المناطق ا ن نلغي خصوص الوصف عن الاعتبار اثنين تكون هناك أ و ص ا ف نحذف بعضها ويناط الحكم بباقيها هذه الدردها الثانية قال الحكمي محل بأن تكون في أو أوصاف فيعذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بباقيها كما في حذف الشافعي في الخبر المذكور غير ا ل و ق ا ع ه ايش غير ا ل و ق ا ع من اوصاف المحل واحد الوصف الاول كون الواطئ اعرابي الوصف الثاني كون الموطوعه زوجها الوصف الثالث كون الوطن في القبول صار ت كم اوصاف افطر بوقاع زوجته ب و ط بايش في قبول تمام في اعراب وهو ا ع ر ا ب هذه الغاها عن ليش عن الاعتبار ما معنى انه الغاها عن الاعتبار كيف يلغيها وكيف من و س ا ئ ل انه يلغيها عن الاعتبار هناك و س ا ئ ل تقدمت معنا ل ا تقدم معنا ر ك ز م ع ي تقدمت معنا في ا ل س ب ر او لا طرق ا ل ا ب ط ا ر لا لعليه الاوصاف تذكرون تمام. من طرق ا ل إ ب ط ا ل لعليه ا ل أ و ص ا ف عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة أو ل ان م طرق الإبطال لعلية الأوصاف لعلية أ نبين ن أ ن هذا الوصف طردي إ ي ش معنى طردي أ ن ه من جنس ما أ ل غ ا ه له شارع هذه طرق اجتهاديه هذه بعضها هذه إيش؟ هذه بعضها واضح تمام طيب قال لنا طيب هذا ا ه لا بد تعرف هذا معنى اقوله هناك طرق ل ل غ ا ء ا ل أ و ص ا ف عن الاعتبار وقد تقدمت معنا في مسلك السبر لهذا قد يح يقول الواحد والناس عني هذا السؤال ويذكر شيخ ا ل إ س ل ا م ذكره في حاشيته لكن ما يحضرني لأنه حتى ذكروني في المحاضره ا ل ق ا د م ة شيخ ا ل إ س ل ا م ذكر الفرق بين مسلك السبر ومسلك تنقيح المناطق النقل عندكم هنا في الحاشيه نقل نقل كاعطني في الحاشيه نعم في ا ل ح ا ش ي نعم قال الشارح في ا ل ح ا ش ي قيل ما الفرق بين هذا المسلك بهذا المعنى ومسلك ا ل س ب ر و أ ج ي ب ب أ ن ا ل س ب ر يجب ي فيه حصر ا ل أ و ص ا ف ا ل ص ا ل ح ة للعديه ثم ا ل غ ا و ه ا ما عدا ما ادعى ا عليته وتنقيح المناطق م ع ن ا منقول انما هو يلاحظ من ا ل أ و ص ا ف التي دل عليها ظاهر النصر يعني, يعني باختصار ذا في ا ل ع ل ل ا ل م ن ص و ص ة ذاك في العلى ا م ل العلال م ن ص و ص ة والمستنبطه ل ا زمن جميل طيب قال اسمع إ ذ ا ا ن ل ش ا ف ع ي أ ل غ ا ه ا هذه على الاعتبار من طرق ا ل إ ل غ ا ء قلنا بيان أ ن الوصف طردي أ ي من جنس ما أ ل غ ا ه الشارع لم يلتفت إ ل ي ه شارع في شيء من ا ل أ ح ك ا م أ و عدم ظهور ل ه المناسب طيب قال و ل اناطر ي ف ي تمام قال وأنا كفاره ب ا ل ب ق ا ء عن ا ل ش ا ف ع ثم ا ل آ ن ب يجيب لنا مثلا ب ي ق و ل واحد يا أ س ت ا ذ أ ل ي س هذا المثال واقعت ف أ ع ت ق أ ت ى معنا في ا ل إ ي م ا ن ق لان ن ع م أتامعنا في الإيمان وأتامعنا هنا. لأن هذا ن لأن ا ه تنقيح المناطق هو ع ب ا ر ة عن اي لبس اختلاف الجاه هنا كونوا عله بسبب, بسبب اقترار الحكم بالوصف وهنا إ ن م ا هو من ناحيه ا ل ا س ت ه ا د في ح ذ ب بعض اوصف فلا قال تنافي هذا باعتبار وهذا باعتبار قال ولا ينافي التمثيل بالخبر لما هنا ق و ن ن ا احنا جبنا الخبر هذا حصل اعرابي في تنقيح المناطق التمثيل به فيما مر ل ل إ ي م ا ن قد مثلناه في ا ل إ ي م ا ن هنا قلنا من اقتران الوصف بالحكم قال لاختلاف الجهه لاختلاف ج ه ة الدلاله ة لاختلاف ج ة ايش إ ذ التمثيل ل ل إ ي م ا ن هناك بالنظر لماذا ل إ ق ت ر ا ن الوصف ب ل ا ل ف بالحكم و ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف بعد ما انتهينا من الكلام على تنقيح المناط تنقيح تنقيح المناط لش هذا الاجتهاد طمع؟ طمع؟ يقول مثلا, اسمع مثلاً سيدنا الغزالي انظر ع ب ا ر ة سيدنا الغزالي قال أ ن يضيف الشارع الحكم إ ل ى سبب وينوطه به وتقتن به أ و ص ا ف لا مدخل لها في ا ل إ ض ا ف ة فيجب حذفها عن د ر ج ة الاعتبار حتى يتسع الحكم مثاله إ ي ج ا ب العتق على ا ل أ ع ر ا ب حيث أ ف ط ر في رمضان ب ا ل م ق ا ع مع أ ه ل ه ف إ ن نلحق به اعرابيا اخر تمام ل ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ت ك ر ي ف يعم ا ل أ ش خ ا ص ونلحق ب ا ل ت ر ك ي والعجمي به ل أ ن ن ا نعلم أ ن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع ع ر ب ي ونلحق به أ ي ض ا من أ ف ط ر في رمضان آ خ ر ل أ ن ن ا نعلم أ ن المناط ح ت ف ح ر م ة رمضان نظل يبين ع ن ي ي لك كيف كيف وجه الالحاق بيشهد ع ن ي ب ل انت س ي د ن ا الغزالي ي ع ن ي هنا سيدنا الغزالي يتكلم يعني يتكلم عن, هذا الاش؟ عن, هذا عن هذه ا عن ذ ا ل ع ل ة وكيف استنبطت عن هذه العله ة طيب ثم هو يذكر سيدنا الغزالي أ ن هذا تنقيح المناطق هذا أ ق ر به حتى الذين أ ن ك ر و انكروا حتى ا ل ذ ي أ ن القياس أ ق ر و ا بتنقيح المناطق بالاجتهاد هذا طيب بعد هذه النقطة بعد ما عرفتم هذا إ ذ ن عرفنا ا ل آ ن تنقيح المناطق وقبله اجتهاد يسمى ماذا تخريج المناطق تخريج ليش المناطق ق ا ل م ث ا ل ه أ ن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إ ل ا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناطق الحكم وعلته كتحليم شرب الخمر والرباع في البر فنحن ن س ت ب ط المناخ بالراي والنظر هذا هذا ة محاضرة؟ تذكرون؟ في أول محاضرة قلت لكم القياس عبارة عن معرفة العلة ثم تطبيق العلة عن عن على حاجتين تذكرون تذكرون؟ اول اول القياس الخرق قلت تطبيق في في لكم ثم وبعض ا ل أ ح ي ا ن نحن نجد ان ا ل ع ل ة ج ا ه ز ة ما معنى لنطبقها على ليش؟ ا ل ف ر ق هذا تحقيق المناط بعد ذلك فن فن آ خ ر تحقيق المناط هذا فن آ خ ر في عبارات ب س ي ط ة جدا في عبارات بسيطه ة جدا سيدنا تمام. في عبارات بسيطة جدا تكلم سيدنا الغزالي تمام تكلم سيدنا الغزالي هنا في هذا الكتاب في ك ت اساس ب ه أ القياس وفي هذا الكتاب أ ي ض ا تحدث سيدنا الغزالي كيف كيف ي ع نحقق ي ن المناطق لا يركز معينا قال يركز وتحقيق المناطق ا ل آ ن تحقيق المناط بل نتحقق من وجود ا ل ع ل ة من وجود ا ل في ر ع العلّة فلا ف من وجود الفرع في من وجود, العلة في الفرع. من وجود العلة في الفرع. اذن ل ل الفرع ع ة في إ المناط ع ب ا ر ة عن ا ل ق ا ع د ة مثلا ً أ ق و ل كل ع ب ا د ة ف ع ل ي ة محضه لها تحتاج الى نيه ا ل آ ن بغيت ب ت أ ك د ان الوضوء عباده ف ع ل ي ة محضه او لا العله ليك لا هذا هو, هذا هو تحقيق المناطق هذا هو. التحقق من وجود ا ل ع ل في الفرح هذا هو تحقيق ليش؟ المناطق وهذا تحقيق المناطق هذا هو الذي لم ينقطع على مدى ا ل ز م ن ه ذ ا لم ينقطع لم يقل و أ ح د الذين تسمعون ت س م ع و ن أن الاجتهاد انقطع لكن هذا ما انقطع ب د ابدا لم ينقطع عبدا. قال وتحقيق المناطق إ ث ب ا ت ا ل ع ل ة في ص و ر ة خ ف ي ة وجودها فيها ك إ ث ب ا ت ي ا ل آ ن أ ن ت عندك كل سارق تقطع يده ل ه إ ي ش ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة سلسله ا ل آ ن عندي النباش النباش هل هو سارق أ و لا انا ارجع الى ا ل س ر ق ة إ ي ش ض ا ف ة ا ل س ر ق ة إ ي ش ا ل ع ل ة قيودها العلّة اخذ ل ل ع ة أ مال خ ف ي ة من ح ز ي مثل تمام النباس هذا أ خ ذ مال وخفيه فهذا القبر حرص ل ل أ د ف ا ل أ م لا نعم حرص ل ل أ د ف ا ل إ ذ ن النباش سارق فقولنا النباش سارق هذا ع ب ا ر ة عن تحقيق ا وهذا هو ليحصل المشاكل ا ل آ ن في العصر من تحقيق المنار وهذا فن براسي تحقيق المناطق يسمون المعاصرين ايش تعرفون تسميه المعاصرين ه ايش يسمون المعاصرين بنقول تسميه المعاصرين ه ايش يسمونه الاجتهاد التنزيلي ا ش يسمونه اجتهاد ت ن ز ي ل واحد في ج ا م ع ه س ل ا م ي في ماليزيا ذ بحث دكتوراه يسمون ا ج ت ه ا د ا ل ت ن ز ي ل م ع ن ى اجتهاد ت ن ز ي تسمي يعني تنزيل ا ل أ ح ك ا م ع ل ى الواقع تنزيل الأحكام ل على... ع هو ع ب ا ر ة عن تحقيق المناطق طبق ا ل أ ح ك ا م ا ل م و ج و د ة في الكتب على الواقع هذا هو تحقيق المناطق مثل لل... التحقق هل ا ل ع ل ة م و ج و د ة في الفرع أ م لا قالوا تحقيق المناطق اثبات ا ل ع ل ة في ص و ر ة ق ف ي ة وجودها فيها ك إ ث ب ا ت أ ن النباشا ة وهو من ينبش ل الأكفال ق ب و ويأخذ ر سارق م بان وجد منه أ خ ذ المال ق ف ي ة من حرص مثلي وهو ا ل س ر ق ة فيقطع خلاف ل ل ح ن ف ي ة إ ذ ا الخلاف بيننا وبين ا ل ح ن ف ي ة في أن ان ل ب النباش ش ا يقطع عنده وما تطع ع ه خلاف في تحقيق لها متفقين على أ ن ا ل ع ل ة س ا ر ق ة لكن هل النباش سارق ام لا نحن تحقيق المناطق أ د ا ن ا إ ل ى أ ن ا ل ن ب ا ش ة هذا نبقى شغال سادق لهذا كثير من ا ل م س ا ج ل مشكله ة ع المخلاف تحقيق المراه مثلا واحد يقول يا أ س ت ا ذ سيدنا عمر أ و ق ف سهم المؤلفه ة ق ل و ب قلوبهم ن من سيدنا للنص للنص ا هذا تغييرا تغييرا عمر ليس للنص. ليس إ الإسلام ن زمنه أن وأن م المرأة المؤلفة ا اجتهاد وجد تحقيق في ففي في قوة ق ل و لا وجود لها وجود لهم ف ا ل ق فهذا ل ف من سيدنا عمر اجتهاد في, في تحقيق له المناطق وهذه تشيبك عن اشكالات كثيره ة قال وتخريجه اي المناطق مر بيانه في مبحث ا ل م ن ا س ب ة قال وقرنتك ا ل ا ص ل ي بين الثلاث عشر تحقيق تنقيح تخريج كعاله الجدليين هم ا ل أ ص و ل ي و ن الذين يهتمون بليش بالجدل بالعلم و فن ق ل ن الجدل ك م فن ا ل هو فن تفرع عن علم له عن علم الاصول أ ص و ل علم فن متفرع عن ل أ ولهذا كثير من كتب ا ل أ ص و ل مثلا كتاب ابن ا ل ح ا د ب منتهى السور و ا ل أ م ل في علمي ا ل أ ص و ل والجدل فالجدل متفرع فيه عن عن الأصول معاه ليش؟ لأنه عن عن الا مجاهدين مع ف ي مجتهدين ي س ت م ب ط و ن احكام ل أ خلاص لما ه ل س ا ب ق و ن كفونا المؤونه كفونا ل م ؤ و ن ه قال ويعرف من تعاريفها الفرق ويش الفرق بينها يا سلام طيب ا ل م س أ ل ه انا أ ر ي د أ ن أ ذ ك ر ك م بها ها هنا هو إ ي ش تحقيق المناطق كيف يشتم بسم الله هيا معي بسمع ركز قال هيا اسمع قال ركز معي ف إ ذ ا ت م ح ل ت هذه المقدمات فيرجع فنرجع إ ل ى المقصود وهو بيان إ ث ب ا ت ا ل ع ل ة في الطريق الثاني الذي هو القياس ذ ي هو ا ل بالاتفاق تماما وهذا القياس يحتاج إ ل ى مقدمتين إ ح د ا ه م ا مثلا أ ن ع ل ة تحريم الخمر اسكار أ و ل شيء ا س ت ن ب ا ط ه ع ل ة الثاني أ ن ا ل إ س ك ا ر موجود في النبي يعني التحقق من وجود ا ل ع ل ة في الفرح وهذا نسميه ماذا؟ المناطق. طيب كيف نتحقق من المناطق؟ وسائل وسائل تحقيق المناطق طب المناطق المناط تثبت كيف يركز تحقيق يقول سيدنا ركز معي نتحقق من أن إما وسائل وسائل الغزال له أخرى تحقيق ا ل م ن ا خ هذا إ م ا أ ن يثبت بالحس أ و بالعقل أ و بالعرف أ و بدليل الشرع هذا ب ا ل ن س ب ة لتحقيق ليش؟ ا ل م ن ا خ مثلا ر ك م س م ع ي أ ن ا عرفت ان ا ل ع ل ة كذا إ ي ش ص ن و ع ه ا ا ل ع ل ة لي وصف عرفي إ ذ ا ب ر ج ع إ ل ى العرف من أ ج ل ا ل ت أ ك د هل ا ل ع ل ة م و ج و د ة ولا ليست م و ج و د ة الحكم لا وصف شرعي وصف ن ق و ي ب ر ج ع أ ي ض ا إ ل ى الشرع ماذا أ ن ا جيت ان ا ل ع ل ة هي ا ل غ ر ر ا ل ع ل ة هي ا ل غ ر ر ا ل غ ر ر أ ن ا ب ر ج ع فيه ب ف ك ر في إ ي ش هو ا ل غ ر ر هذا حصلت ا ل غ ر ر هذا ا ل وصف هذا ه ا ل غ ر ر إ ي ش هو وصف العرفي إ ل انا انظر إ ل ى الخارج هل هذا إيش يقولون الأهل ع ر ف هل ه ذ ا غرر أ م ليس غ ر ر واضح هذا الكلام واضح جلي ا ت ب ه و ا معي انتبهوا و ت أ ك د و ا من هذا الكلام يعني ب د ق ة هذه أ م ث ل ة ضرب عليها أ م ث ل ة ه ن ا منهم ا ل غ س ا ل ي في أ س ا س القياس ضرب أ م ث ل ة للحس ضرب أ م ث ل ة للغه ضرب أ م ث ل ة للعرف ضرب أ م ث ل ه لا المهم أ ن ا أ ق و ل لكم إ ذ ن استنباط العله يرجع إ ل ى مسالك العلم ذكرناها ك ل أما المناط تحقيق هذا ي ر ج ع إ ل ى وسائل أ خ ر ى هناك وسائل أ خ ر ى لتحقيق المناطق هذا تحقيق المناطق هو الذي لم ينتهي أ ب د ا وهو الاجتهاد الذي لم يقل أ ح د من المسلمين يوما أ ن هذا الاجتهاد في تحقيق ا م ن ا ض الحكم قد انقطع أن لا لم يقل أ ح د ذلك أ ب د ا ولا يمكنه أ ن يقل أ ن هذا باقي ما بقيت ل ه الشريعه تمام إ ذ ا عرفتم أ ن سيدنا الغزالي سماها اجتهادات اجتهاد في تخريج ا ل م ن ا ط اجتهاد في تنقيح ا ل م ن ا ط اجتهاد في تحقيق ا ل م ن ا ط هذا الاجتهاد في تحقيق ا ل م ن ا ط هو الذي لم ينقطع أ ب د ا ا ل آ ن ا ل ع ا ش ر ت من ا م م مسالك ا ل ع ل ة إ ل غ ا ء الفارق تمام الغاء <تصفيق> الغاء <الغائل فارق>. <تصفيق> الفارق تمام العاشر اسمه ل من المسالك الا الغاء الفارق ل أ ن يبين عدم ت أ ث ي ر ه ب ا ل ف ر ق بين ا ل أ ص ل والفرد و ي ق و د الحكم لما اشترك فيه سواء أ ك ا ن ا ل ن الله خطيه 尊敬の言葉を言葉にすることはできません。 ファルトの外に出ているのは、このように言うことができません。 جمعة وغيرهما مما لا ت ن ر ل ل ا ن ث فيه وقوله في م ب ر ثمن العبد اي ثمن ما لا ل م ل ك ه المعتك منه وهو فعيل قالنا بعد ذلك قال العاشر من مسالك ا ل ع ل ة إ ل غ ا ء الفارق يعني إ ل غ الغاء ء ا ف الفرع ا والأصل ر ق بين ل إ الفارق بين الفرع و ا ل أ ص ل يعني ا اين م الأصل يسمونه القياس في معنى ا ل أ ص ل أ ن نقول لا ف ا ر ق بين هذا و هذا فنلحق به وهذا يسمونه القياس في معنى ا ل أ ص ل ولهذا قال سيدنا الامام الغزالي في المستصفى ذكر وتابعه على ذلك ا ل إ م ا م الرازي قال إ ن إ ل ح ا ق الفرع ب ا ل أ ص ل بطريقين الطريق ا ل أ و ل إ ل غ ا ء الفرق والطريق الثاني استنباط عليه صار هذا طريق من الطرق هذا طريق من طرق إ ل ح ا ق الفرع ب ا ل أ ص ل إ ذ ن إ م ا إ ل غ ا ء الفرق و إ م ا استنباطه استنباط عليه وهذا نص كلام سيدنا اين غلالكم ل الله عليه وسلم قال عبارته يشمل ركز معي ط يقول سيدنا الغزالي ركز معي قال وعلى الجمله فالحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان أ ح د ه م ا أ ن لا يتعرض إ ل ا للفارق وسقوط أ ث ر ه فيقال لا فارق إ ل ا كذا ثم يقال ولا مدخل لهذا الفارق في التاثير وهذه م ق د م ة اخرى فيلزم منه ن ت ي ج ة وهو أ ن ه لا فرق في الحكم تمام بالحكم لا فرق بالحكم وهذا إ ن م ا يحصل إ ذ ا ظهر التراب قارب بين الفرع و ا ل أ ص ل كقرب ا ل أ م ت ي من العبد ل أ ن ه لا يحتاج الى التعرض للجامع لكثره ما فيه من الاجتماع الثاني ان يتعرض للجامع أن الجامع وهو أ ن يقال ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل كذا وهي م و ج و د ة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق هذا ا ل أ و ل الغاء الفارق بعض ما يسميه قياس لهذا الغاء الفارق يقر به كثير ممن من, من, من الظاهريه الذين لا يقولون ب ايش ب ح ج ي ة القياس إ ذ ن عرفت الان هذا كلام سيدنا غزالي هذا تجده بوضوح في ن ت م الرازي م تجده بوضوح فيه في ا تمام في المحصول طيب قال العاشر من مشارك ا ل ع ل ة ب يقول يا استاذ الحين اين الوصف تنقيح المناط هذا و ي ن الوصف القاء الفارغ اين ا ل و ص ف قلنا لك هذه هذه ليست ع ل ة ح ق ي ق ي ة و إ ن م ا شبه ع ل ة وسينبهك على ذلك هو شيء ف الاسلام فينبهك ا لانها ليست عله ّ حقيقيه وانما اشياء تشبه, تشبه العله ّ ولهذا تذكرون اني قلت لكم في اول المحاضره في تعريف القياس ان الاولى حينما نعرف القياسه ان نقول الحاق اصل بفرع بمعنى جامع. لكم أحسن نسمي العلّة الجامع ليشمل قياس العلّة وقياس قال العاشر من مسالك ا ل ع ل ة الغاء الفارق ب أ ن يبين عدم ت أ ث ي ر ه عدم تأثيره يعني عدم تأثيره تأثير الفارق تمام؟ في الفرق بين ا ل أ ص ي والفرعي فيثبت الحكم لما اشتركا فيه يعني نبين نقول ل فيه ا ر ق ب ن الثانية ه له م المقدمة مدخل ا كذا لا لا ل تأثير في ايش نقول نقول مقدمتين المقدمه الاولى نقول ايش ا ل م ق د م ة الاولى لا فارقه الا كذا و ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة لا مدخل لهذا الفارق في ا ل ت أ ث ي ر اذن الحادتين الحاد الاولى ايش نقول لا فارقه الا كذا ثم ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة نقول لا مدخل لهذا الفارق في التاثير العمل ج ر اجمعين انجيل ا ل ا م ث ل ة ثم يقول لنا أن إ ل غ ان ء ركش معي ثم يقول ل الغاء أن إ الفارق قد يكون ق ط ع ي وقد يكون يشغل قال مثل ماذا قال الحاق ا ل قد ع ن ظ ر ه النبي يقول إيش اسمعوا ا لا ن ب ي يقول ل يبولن أ ح د ك م في الماء الدائم الذي لا يجري عن البول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول تمام, عن البول. تمام. <تصفيق> نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول اذا نهى عن صب البول ايش رايكم واحد يصب الغائط لا ف ا ر ق ة بينهما الا ف و ل هذا صب تمام وهذا يعني لا ف ا ر ق ة بينهما الا كذا وهذا لا م د خ ل ل ه في ا ل ت أ ث ي ر إ ذ ا مثل البول ا ل غ ا ي ط وهذا ي ش م ي بعضهم القياس في معنى له في معنى الاصل قال سواء كان ا ل إ ل غ ا ء قطعيا كالحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه تمام في الكراهه ا ل ث ا ب ت ة بخبر لا يبولن احدكم في الماء الراكد انا ل الراكدي م ا ء أ جبتكم ل المثال من الحين في ا ل ق ا ئ ط ة ق ج د ن ا لكم مثل البول لا ا ل ق ا ئ ط ة واحد ما ب ي ق و ل بيتغوط خلاف لبعض الظاهرين قال بيبول ممنوع بيتهوض تمام النبي نهى عن البول فقط ونا ياخي طيب ب ك ز معي طيب واحد قال النبي لا يبولني ع ن ي انت انت بتبول قال دا بيبول يبرع وبعدين بيجي بيصب ج ي ي ب البول في ايش ل م ر أ ي ك م قل لا فارق ة الا ص ب لا فارق ة الا ولا من خلله في التاثير إ ذ ا مثل البول في الماء ر ا ك ب صب البول فيه تمام هنا مثلا نقول مثل البول ا ل غ ا ي ط ل أ ن ه لا فارق بينهما م الا ف... في فارق ف ان ر ق ب ي هذا م ا إلا أن ه يعني ش ا ئ ل وهذا يعني يمكن ع ن ي ي يقوم ا ل منه م ا وابا با با يجب نجيس هذا الغاء فارق قطعي, إلغاء فارق إيش؟ قطعي. قال ان ظنيا ركز معي الغاء فارق ظني ك ا ل ح ا ق ا ل أ م ت ي بالعبد في السلايتي ا ل آ ن ركز معي واحد أ ع ت ق نصف عبد تمام أ ن ت شريك مع شخص أ ن ا عندي عبد ن ص ف ملكي تمام و ن ص ف ملك أ ح م د محمد شاكر تمام اعتقد نصفي. تمام. نصف العبد、تمام. تحصل ا ل س ل ا ي ة في الباقي بحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب النص ا ل حديث إ ن م ا ورد في العبد إ ي ش ر أ ي ك م مثل, مثل العبد ا ل أ م ه يقول لا فارقه بين العبد و ا ل أ م ة إ ل ا الذكوره ولا مدخله للتاثير في هذه ا ل م س أ ل ة ف ن ا ل ذ ك و ر ة ه ل غ ا ه ا الشارع ع ن اعتراض ل ا إ ذ ن م ث ل ا في الغاء ح ك م الفارق يقوم على مقدمتين ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى ان نقول لا فارق إ ل ا ك ذ ا و ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة نقول ان ه لا مدخل لهذا الفارق لا ت أ ث ي ر لهذا ل ا ل ف ا ر ق قال أ م ظنيا كالحاق الامتي بالعبد في ا ل ش ر ا ي ة ا ل ث ا ب ت ة بخبر ي من اعتق شركا له في عبد من اعتق شركا له في عبد فكأن, فكان له مال يبلغ ثمن العبد يمعه مال وهو موسر يعني أ ي واحد يعتق نصف يعني جزله في عبد وهو موسر قال قوم عليه ق ي م ة ع د ن ف أ ع ط ى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد تمام و إ ل ا فقد عتق عليه ما عتق يعني المهم استفاد العلماء من هذا ح ك م إ ن إن هذا إن ه النص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الموسل إ ذ ا أ ع ت ق حصته تمام في عبد ف إ ن ه يقوم عليه حصه ب ق ي ة الشركه ويعتق ب ا ل س ل ا ي ة هذا العبد يعتق هذا العبد ب ل ا ب ا ل س ل ا ي ة النص يا ج م ا ع ة إ ن م ا ورد في العبد إ ي ش ر أ ي ك م في ا ل أ م ه ها؟ تمام إ ي ش ر أ ي ك م نقول مثل ه ا ل أ م ل فنلحق ا ل أ م ه بالعبد في ا ل س ل ا ي ة أ و لا قال فالفارق في ا ل أ و ل ركز معناه بيبين لك الفارقه كنا يقوم على مقدمتين الفارق كذا لا مدخل له في ا ل ت أ ث ي ر قال فالفارق في ا ل أ و ل الصب من غير فرج الصب من غير فرج وفي الثاني ا ل أ ن و ث ه وفي الثاني ا ل أ ن و ث ه ولا ت أ ث ي ر لهما في منع الكراهه في ا ل أ و ل و ا ل ش ر ا ي ة في الثاني فتثبتين يعني تثبت ا ل ق ر ا ه ه في ا ل أ و ل و ا ل ش ر ا ي ة في الثاني ذالما يشارك فيه ا ل ع ص ل و ا ل ف ر الفارق ا ل آ ن هناك الفارق هذاك ملغي عن الاعتبار اتفاقا لا ت أ ث ي ر له لكن هذا لا قد يكون له ت أ ث ي ر ل أ ن ك م تركوا م ع ي لما تحدثنا عن ا ل أ و ص ا ف الطرديه تذكرونه قلنا لكم في واحد طردي في كل ا ل أ ب و ا ب أو ل او فيه ا ح د طردي لا في بعض ا ل أ ب و ا ب مثل الذكور او الانثى قلنا لكم لم يعتبرها الشارع في باب العتق اعتبرها هناك في القضاء ولا والشهاده هنا العروسه هذه لا قد احتمال انها معتبره قد يكون انها ايش معتبره و انها <تصفيق> خاص ة بالعبيد ليس خاص ة بالايمان و ان السلايه خ ا ص ة بالايمان قال انا ي ب ي ن لك لماذا الثاني ظني لماذا الاول, الأول قطعي و الثاني ظني قال وإنما كان الثاني, ظنياً. وانما كان الثاني ظنيا لانه قد يتخيل قد هناك احتمال فيه احتمال و اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله العبد لماذا خص العبد الشارع ل أ ن ه العبد يشهد ويحضر ج م ع ة وغيرهما مما لا دخل ا ل أ ن ث ى فيه تمام قال وقوله في الخبر ثمن العبد أ ي ثمن ما لا يملكه المعتق منه ا ل أ ش ي ا ا ل ب ا ق ي ة نفسيه معنى العبد يعني ع ق و م ه عليه ثمن العبد يعني ث ب ن الحصص الباقيه إلى هذا الحصص العشر الحصص ا ل ب ا ق ي طيب ا ل ن ق ط ة ا ل آ ن ا ل م ه م ة ا ل ل ي ب ت ج ي معناها كسمعي و ا ل ن ق ط ة ا ل آ ن ا ل م ه م ة إ ن ك لابد تعرف إ ن المعنى الجامع يا ج م ا ع ة بين الفرع و ا ل أ ص ل إ م ا أ ن يكون ع ل ة حقيقيه و إ م ا أ ن يكون شبه ع ل ة ولهذا عبرنا بالمعنى ل الجامع ولهذا الان آ نركز اقرا ا ل ع ب ا ر ة هذه مهمه ة ا ق ر اقراها مرتين رضاء الفارك والدوران عن وهو والطرد ا ل و ل به ت ج ع ث ل ث إلى للعنة لا حقيقية لأنها تحصل الظل ل ضرب شبه عنة حقيقية في مرتين ل ولا ة ه ا では、こ<音楽> ركز معي قال وهو أ ي إ ل غ ا ء الفارق عرفناها اثنين الدوران ث ل ا ث ة الطرد الطرد على القول بوه ل أ ن قلنا لكم كل ا ل أ ص و ل ي ي ن ردوا الطرد أ غ ل ب ه م ترجع ا ثلاثتها ليس إ ل ى ضرب شبه ل ل ع ل ه يعني تشبه العله وليست عله ولا يفهم الواحد ابنكم أ ن ه ا يعني قياس شبه له لا معنى انها ق ي ا س ة شبه ل أ ن الشبه يشبه منزله بين, له بين المناسب و لا والطرف إ ن م ا ايش معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أ ن ه ا تشبه لماذا ن ا ل ع ل علّة وليست بعله ح ق ي ق ي ة ل أ ن ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي التي تشتمل على م ص ل ح ة م ق ص و د ة العلّة الحقيقية هي ما سمناه مقياس ا ل ع ل ة وهو كله تمام ما اشتمل على وصف مناسب, اجتمل على وصف ايش؟ مناسب. واضح اركز معي لا بيعين بيبين لك أما هذا معنى اقول هنا ه الشراء وما يستشكرون ليش ضرب شبه ل ل ع ل ة إ ذ ن هذا قياس شبه ق قياس شبه. يعني ا س شبه ي تشبه العلته وليست ب ع ل ة لماذا ن ر ك ز معي للكلام هنا قال لك شبه العلم لا عله ح ق ي ق ي ة إ ذ ن ما هي ا ل ع ل ّ ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ع ل ّ ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي التي تعين ج ه ة ا ل م ص ل ح ة ا ل م ق ص و د ة من شرع الحكم ا ل ع ل ّ ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي التي تشتمل على وصفنا مناسب وهذه ا ل ث ل ا ث ة لا تشتمل على وصفنا مناسب وهذه هذا معنى غير شبه ما معنى شبهنا ه كما ي ش ت ش ك ل ا بعض الشراح و ل لك شبه يعني قياس شبه لا لا لا ما معنى أ ن تدعي الى قياس ا ل ش ب ه لا ا ن ظ ر ق و ل هنا اسمع قال ت ر ج ع ثلاثه الى ضرب شبه للعله لا عله حقيقيه يعني هذه ا ل ث ل ا ث ة تعطيني معنى الجامع ما تعطيني ع ل حقيقيه ل أ ن ا ل ع ل ا ل ح ق ي ق ي ة هي التي قال لانها تحصل الظن في ا ل ج م ل ة بس في الظن في الجمله تعطيني ظن ما تعطيني ظن في الاش في المساله نفسها اه؟ قال و لا تعين ج ه ة ا ل م ص ل ح ة و لا تعين اين المصلحه المقصوده م شرع الحكم لانها اي المصلحه ا ل م ق ص و د ة ب شرع الحكم لا تدركوا بواحد منها اي لا تدركوا لا بالدوران و لا بالطلب و لا ب ا ل غ ا ل ف ا ك خلال ب ق ي ة المسالك ف إ ن ه ا قد تدرك بواسطها ندرك بواسطه ج ه ة ا ل م ص ل ح ت النص قد ن س م النص وما أ د ر ا ك ما النص الصبر قد ندرك ليش ا ل م ن ا س ب ة في ا ل م ن ا س ب ة الشبه يشبه له يشبه المناسب يشبه لا إ ذ ا عندك ا ل آ ن نتضح لك الان إ م ا ا ل ع ل ة ح ق ي ق ي ة و إ م ا العله غير العلة ا ل ت ي ت م ا م ع ل ة غير ح ق ي ق ي ة عله غير حقيقيه واتضح لك ا ل آ ن ما هو قياس العله هو المشتمل على وصفنا مناسب ما قياس الشبه هو المشتمل على وصف يشبه المناسب وليس مناسبا وليس ي ش م ن ا ما قياس ا ل د ل ا ل ة هو المشتمل على لازم العله تمام سياتي معنا إ ن شاء الله هذه الاقسام ا ل ث ل ا ث ب أ ل ا ب ل خ ت م الفصل بمسلكين بعض المسا... بخاتمه ي ك لك ب ع في بعض المساله غير المعتبره ا ي هاي اقرأ بسم الله نختم ال... بعده القوادح نحن... كلها بتكون حركية. عملية. انا عباره عن قوادح يعني ا ل قياس مناظر ايش رد تمام كيف تناظر لهذا هذا ليس يعني سيدنا الغزالي حذفوا هذا ا ل م ص ط ف قال هذا جدل ليس, ليس من و ص و ل الفرق خاتمة. خاتمة من قاله ر عباره سيدنا الغزالي فهي ي ق ر أ خ ا ت م ة خاتمه في نفي مسلكين خامبين ليس ت ا ت ن القياس بعلم ياتي وسبه ولا العجز عن افساده دليلها ب ا ل أ ص ا ح فيهما 私はこのように言うとおりの場合はこのように言うとおりの場合はこのようりの場合はこのように言う ف إ ن ه ا إ ن م ا دلت على صدق الرسول للعجز ا ل معارضتها قلنا ان ل ق ر أ العجز تم من الخلق وهنا من ا ل خ ص م طيب ركز معي قال خ ا ت م ة في نفي مسلكين ضعيفين مسلكين من مسالك ا ل ع ل ة ضعيفين الغزالي عقد لهذا مبحثا في كتابه ا ل م س ت ص ف ى وذكر منها الدوران ل أ ن ه ومن باب أ و ل ى ا ط ر ق إ ذ ا كان الدوران عند الغزاله غير معتبر فمن باب أ و ل ى ا ط ر ق ومن باب أ و ل ى ه ا ب ي المسلك ا ل أ و ل ى ليس ت أ ت ي القياس بعمليه وصفه ما معنى هذا المعنى معناه ن ه يقول لك اسمعي ا ل آ ن يقول يعني ع ب ا ر ة عن قياس استثنائي يعني يقولش يقول ايش ق و لو ل لم يكن هذا الوصف ع ل ة لهذا القياس لما كان القياس م ع م و ر ا به ولكن من ق ي ا س م ع م و ر ي ن به إ ذ ا هذا الوصف ع ل ة القياس بالعكس جدا يقول ا ل أ ل س ن ا م ع م و ر ي ن بالقياس او لا بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار يجي ايش ج ي ي إ يقول يقول لو لم يكن هذا الوصف ع ل ة لهذا القياس لكان القياس غير م ع م و ر ي ن به ولكنا مامورنا به إ ذ ا هذا القياس هذا الوصف ع ل ة هذا لا قياس هكذا ي ق و د ن ا إلى ا ل د و ر ا ن يقودنا إ ل ى الدور و م نتكلم عليها ل ث ا ن ي قال من أ ت ى بوصف العجز عن إ ف س ا د الوصف يدل على أ ن الوصف صالح ل ع ل ي ه قلنا ان كون أ ح د يعجز عن إ ف س ا د هذا الوصف ليس معناه انه صالح ل ل ي ش للعلية إ ذ ن ليس تاتي القياس بعليه وصفك ولا العجز عن افساده دليلها في الاصح فيهما وقيل نعم فيهما نعم فيه يعني. طيب اما الاول اسمع ايش الدليل الاول يقول فلان القياس م أ م و ر به بقوله تعالى فاعتبروه ويش يسوي و بتقدير اما هذا كلمه تقدير افتراض تقديري قلنا لكم الافتراضي يخرج بقياسه عن ع ه د ة ا ل أ م ر فيكون الوصف ع ل ة يعني يقول كذا لو لم يكن هذا الوصف ع ل ة لكنا غير مامورين بالقياس لكنا ن مامورين بالقياس اذا هذا الوصف هو ع ل ة هذا القياس قلنا إ ن م ا يتعين ع ل ة لهذا القياس لو لم يخرج عن ع ه د ة ا ل أ م ر الا بهذا القياس لكنه سيخرج عن ع ه د ة هذا ا ل أ م ر بالاقيه شهر ك ث ي ر ة وليس بهذا لا بهذا القياس نحن ب نكون مامورين بهذا القياس بعينه ونثبت ب بالعله لو كنا ما بنخرج نحن الان مبتثلين لا بنبتثل د أ م ر الله ل ه في قوله فاعتبرو لو كنا ما بنخرج عن ع ه د ة ا ل أ م ر إ ل ا بالقياس نفسه نحن بنخرج عن ع ه د ة ا ل أ م ر ب ك ث ر ة ا ل أ ق ي س ه ا ل ص ح ي ح ة ا ل م و ج و د ة عندنا وربما بنخرج عهده الامر الى هذا القياس إ ذ ن هذا القياس صحته متوقفه على هذا القياس هو متوقف على هذه العله ويحصل ل ي ش الدور كل واحد منهم متوقف على, لا على الثاني قال يخرج بقياسه عن ع ه د ة ا ل أ م ر فيكون الوصف علته قلنا إ ن م ا ت ع ي ن عليته لو لم يخرج عن ع ه د ة ا ل أ م ر إ ل ا بقياسه ذلك وليس كذلك الثاني هو يقولوا إيش دالوا ل ل ي ه م العجز عن إ ف س ا د العله دليل العليه العجز عن إ ف س ا د العله دليل إ ي ش قالوا إيش؟, م... قال إيش؟ قال كما مثل المعجزه لما عجزوا عن ان يعارضوها ياتوا بمعجزه مثلها صارت ا ل م ع ج ز ة معجزه هنانهم فاق ا ل م ع ج ز ة دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها تمام قالوا اسمعهم يقولون فكما ان المعجزه دلت انما دلت على صدق الرسول ل ع ج د عن معارضه كذلك هذه تدل على ايش على صدق على صدق المستدل ق ل ن الفرق ا العجز ثم من الخلق كلهم هنا العجز من من من الخصب وليس الخصب مثل, مثل الخلق هذا قياس معرفه ل ش مع ا إ ذ ن هناك من استدل بهذين المسلكين الضعيفين ت م اذن م ه ي انتهينا ل ل م س ك ي ضعوهم مسلكاني ا إذن من مسالك العله العشره وعرفتم إ ن في بعضها تعطيني ع ل ة ح ق ي ق ي ة وهي الاجماع النص ا ل إ ي م ا ن الصبر المناسبه تمام و ا ل أ خ ر ي ا ت لا تعطيني ع ل ة ح ق ي ق ي ة و إ ن م ا تعطيني شبه ش شبه ع تمام تنقيح المناط إ ل غ ا ء الفارق ووسيله من وسائل الجمع بين ا ل أ ص ل والفرع ل أ ن كما يقول سيدنا غزالي و س ي ل ة الجمع بين فرع و ا ل أ ص ل إ م ا إ ل غ ا ء الفارق و إ م ا طلب العلم كيف نجمع بين ا ل أ ص ل والفرع الحاق, الحاق الفرعي ب ا ل أ ص ل الحاق ا ل م ش ك و ت ي بالمنطوق قلنا لكم يكون ك ا ل آ ت ي إ م ا ب إ ل غ ا ء الفارق و إ م ا باستنباط العلم تمام والله إ ن شاء الله ا ذ ن الخميس ب ن ب د أ في ا ل ق و ا د ح إن مشينا شاء الله مشينا مشينا يعني مضبوط إ ن شاء الله يعني من نعم الله مشينا مضبوط لا نحن يعني سريعين ولا نحن يعني متمهنين يعني تمهننا وسط ا ل آ ن بيجي معنا خ ا ص ا ل آ ن انت عندك القياس كله اكتمل عندك أ ر ك ا ن القياس عندك مسالك العله ا ل آ ن اللي بيجي معنا ل ه تطبيق كله ع ب ا ر ة عن باب الجدل الجدل في القياس ا ل ج د ا فلاش في القياس و ق و ل و ب ن ا ان شاء الله في م ح ا ض ر ة قادمه اذكر لكم إيش الكتب ا ل م ؤ ل ف ة في الجدل ايش الموجود منها ويش تمام ان شاء الله و ن ب د أ باب جديد